كون لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد بمعنى معنى هذا الكلام ان ان مشتق اذا كان لمبهم فانه يكون مضطردا ومعنى مبهم اي غير معين معنى مبهم أي غير معين بحيث يصح إطلاقه على كل من قام به الوصف الموجود في الأصل فمثلا قولنا ضارب من الضرب يصح إطلاقه على كل من قام به وصف الضرب فهذا هو معنى قوله وإن يكن لمبهم فقد عهد أي قد عرف مضطردا فيكون مضطردا بحيث يصح اطلاقه على كل من قامت أو على كل من قام به الوصف الموجود في الاصل وغيره لا يطرد أي غير المبهم لا يطرد فيه الاشتقاق فلا يصح اطلاقه على غيره ويمثلون لذلك بقولنا القاروره فإنها غير مبهمه بل معينة وما علة ذلك لأنها يقولون يقصد بها فقط ما كان من الزجاج خاصة دون غيره مما هو مقر للماء فالقاروره لا يصح إطلاقها إلا على ما كان من الزجاج خاصة فقط ولا يصح ان يطلق لفظ القاروره على كل ما هو مقر للمائع وكذلك يقولون الأبلق فالابلق لما اجتمع فيه سواد وبياض لكن الابلق خاص بالخيل فقط دون غيرها من الحيوانات فلذلك فهو معين غير مبهم لا يطرد بحيث لا صح اطلاقه على كل ذات اجتمع فيها سواد وبيان وايضا لابد ان نعرف هنا ان محل اضطراد الاشتقاق ما لم يمنع منه مانع فاذا منع منه مانع لم يجوز اضطراده لم يجوز اضطراده ومثال ذلك قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم فالله عز وجل وصف نفسه بأنه صاحب فضل ولا يجوز أن نقول من هذا الوصف بأن اسم الله عز وجل فاضل لأن اسماء الله توقيفيه فمنع إذن هنا من اضطراب الوصف مانع شرعي وهو أن اسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز إحتاتها بل يتبع فيها نصوص الكتاب والسنه فقط بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى والجذب والجذب كبير ويرى للأكبر الثلما وثلبا مندر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يتكلم على الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر فالاشتقاق الكبير في اصطلاح علماء الأصول وغيرهم هو ما اجتمعت فيه الأصول دون ترتيب لكن مع مناسبة معنوية مع مناسبة معنوية بين الأصل والفرع كاشتقاق جبد من الجذب فجذب وجابذ وجذب بمعنى واحد لا فرق، ولكن الحروف غير مرتبة وبينهما مناسبة معنوية وهذا الاشتقاق يسمونه الاشتقاق الكبير الاشتقاق الأكبر فهو ما كان فيه مناسبة في المعنى وفي بعض الحروف فقط. ما كان فيه في المعنى وفي بعض الحروف فقط كاشتقاق ثلم أو ثلم ثلم وثالب من الثلم. فثلم وثلب بمعنى واحد. بمعنى واحد. لكن الحروف لم تتناسب كلها. بل وجد بعض التغاير بين حروفه فالفاء في ثلم فالفاء في أو العين في ثلم أو اللام ثلم غير اللام في ثلب مفهومة قال بعد ذلك ولعجمي فيه الاشتقاق كجبرئيل قاله الحذاق أي أيضا الأسماء الأعجمية قد تكون مشتقة قد يحدث فيها اشتقاق ولذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لما سميت جبريل فقال لاني ات بالجبروت وهذا الحديث لا أعرف من رواه والله أعلم بصحته. كجبرائيل أي مشتق من الجبروت قاله الحذاق أي قاله بعض أهل الحذق والإتقان من أهل اللغة والأصول والذين قالوا بذلك هم الإمام الأصفهاني في شرحه على كتاب المحصول للرازي كذا اشتقاق الجمع مما افرداء ونفي شرط مصدر قد عهدا أي أن الجمع والتثنية أيضا مشتقان من المفرد فرجلان ورجال مشتقان من رجل والمراد بالاشتقاق هنا جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا فهذا هو المقصود بالاشتقاق هنا والفرع مردود إلى الأصل ونفي شرط مصدر قد عهد أي لا يشترط في الاشتقاق وجود المصدر بل قد يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب قد يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب ولذلك قالوا الأفعال الجامدة كعسى وغيرها ونعمة وبئس مشتقة ولا ينافي اشتقاقها جمودها فالاشتقاق والجمود لا تنافي بينهما ولذلك قالوا تبارك فعل جامد مشتق من البركة تبارك فعل جامد ومشتق من البركة خلاصة الكلام أن الاشتقاق والجمود لا تنافي بينهما وأن الشيء قد يشتق من مصدر مقدر فقط وهذا المصدر المقدر لم تنطق به العرب ومن ذلك أيضا كلمة أيضا فإن أيضا مشتقة من مصدر مقدر لم تنطق به العرب إلى غير ذلك قال وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق أعوز المعتزلي الحق اعوزه الشيء اي احتاج إليه يعني أن المعتزلة خالف منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه ومعنى هذا البيت أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها منه الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها منه فلا يصح اشتقاق الضارب لمن لم يقم به ضرب ولا يصح اشتقاق الخارج لمن لم يقم به خروج ولا يصح ايضا اشتقاق الاسود لمن لم يقم به سواد فعند فقد الوصف من الذات لا يصح لها الاشتقاق من ذلك المصدر اما المعتزله فانهم قد خالفوا الحق وخالفوا الصواب وقالوا بجواز ذلك ولذلك انحرفوا في مسائل العقيدة مسائل الصفات صفات الله عز وجل فقالوا إن الله عالم بذاته لا بعلم قائم بذاته لا بقيام وهكذا إلى اخر كلامهم المخالف للحق والحق والصواب أن الذات لا يمكن أن يشتق لها من المصدر ما لم يقم بها الوصف فالله عز وجل عالم بعلم سميع بسمع قدير بقدرة مريد بإرادة إلى آخر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وقول الناظم عند فقد الوصف هذا الكلام يحترز به من العين من العين والاعيان فإن الاعيان يشتق منها مع عدم قيامها بالذات الاعيان يصح أن يشتق منها مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قيامها بالذات كقولك مثلا هذا مكي من مكه ومكه لا تقوم بالذات وهذا مدني وهذا تامر أي بائع التمر وهذا لابد بائع اللبن اشتق من الأعيان هنا مع عدم قيامها بالذات لأنها يستحيل أن تقوم بالذات فهمنا يا شباب وحيثما ذو الاسم قام قد وجب يعني أن كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف للذات منه فكل ذات قام بها علم أو قدرة أو سواد أو بياض وجب أن يشتق لها العالم القدير الأسود الأبيض وهذا معنى قوله وحيث ماذو قام قد وجب. وفرعه الى الحقيقه انتسب اي ان الوصف المشتق منه فهو الاصل وهو حقيقه متى لدى بقاء الاصل في المحل بحسب الامكان عند الجل اي ما دام الوصف قائما بالذات فإن هذا الفرع وهو المشتق يعتبر حقيقة وليس مجازا ما دام الوصف قائما بالذات وهذا معنى قوله لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل أي بحسب القدرة وهذا الكلام قوله بحسب الإمكان حتى يدخل فيه الأفعال السيالة التي لا تنقضي جملة واحدة ولا تقوم دفعة واحدة وإنما تنقضي تدريجيا تمضي تدريجيا كاء التكلم فإن المشتق منه ينتسب للحقيقة عند قيام المصدر السيال بالذات بحسب الامكان لأنه لا يقوم بالذات جملة لتفاوته تدريجيا فحسب الإمكان في الكلام هنا هو آخر جزء من الكلام عند الجل أي عند أكثر العلماء وبعض العلماء وهم المعتزله قالوا يصح إطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق المحل هؤلاء المعتزلة خالفوا الجمهور وجوزوا كون الإطلاق حقيقة على الفرع ولو لم فرق الوصف المحل والقول الثالث الذي ذكره الناظم بقوله ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى أي ثالث الأقوال أن هذا المحل وهذا الإطلاق يبقى حقيقة ما لم يكن بالمحل وصف آخر مناقض للوصف الأول فإذا قام به وصف مناقض له لم يصح إطلاقه عليه حقيقة فالقائم يسمى قائما ما لم يقعد فإذا قعد لم يجز إطلاق قائم عليه حقيقة وإنما يطلق عليه مجازا هذا هو معنى قوله على المحل ما مناقضا يرى هذا الخلاف قال الناظم ينبني عليه مسألة فقهيه وهي قوله عليه يبنى من رمى المطلقه فبعضهم نفى وبعض حققه اي ينبني على هذا الخلاف هل يطلق على الفرع أنه حقيقة أو لا يطلق عليه أنه حقيقة إذا ذهب الوصف عن المحل أو زال الوصف عن المحل من رمى زوجته المطلقة كانت زوجة له وطلقها ثم بعد ذلك رماها واتهمها بالزنا فعلى القول بأنه لا يطلق عليه أنه زوج لها حقيقة فلا يجوز له أن يلاعنها وإنما عليه أن يأتي بالشهود وإلا كان قاذفا وعلى القول الثاني وهو قول المعتزلة يصح ويجوز أن يلاعنها باعتبار أنها كانت زوجته والملاعنه شيء غير القذف، شيء آخر أي حكم الملاعنه يختلف عن حكم القذف. فهو يلاعنها وتلاعنه ثم يفصل بينهما للأبد وعلى القول الثالث ينظر إذا تزوجت بعده زوجا آخر فإنها لا تلاعنه وإنما عليه أن يأتي بالشهود على قذفه وإلا حد حد القاذف وإذا لم تكن متزوجة فعليه أن يلاعنها مفهوم؟ هذا هو معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى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 لدى المؤسس بصيغه اسم الفاعل ومعناه صاحب الأصول ومراد المؤلف بالمؤسس هنا تجتاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي ومعنى هذا البيت أن اسم الفاعل واسم اسم النفعول لا يكون حقيقة إلا في حالة التلبس بالمصدر الذي منه الاشتقاق أو بآخر جزء منه إن كان سيالا كالتكلم مثلا ثم قال الناظم بعد ذلك أو حالة النطق بما جاء مسندا أي بالذي جاء مسندا وغيره وغير المسند أي المسند إليه وغيره العموم فيه قد بدا هذا البيت الذي ذكره الناظم ختاما لهذا الباب ذكر فيه خلاف الإمام القرافي لغيره فالإمام القرافي رحمه الله تعالى قال في المسند من اسم الفاعل أو المفعول إنه حقيقة في حالة النطق به خاصة فقولك زيد ضارب عند الإمام القرافي حقيقة في وقوع الضرب وقت النطق به لا فيما بعده ولا قبله إلا على سبيل المجاز ودليل الإمام القرافي وحجته أنه يراد به ويقصد به الحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضور الزمان يلزمه حضور الزمان وأما إذا كان مسندا إليه كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه يكون حقيقة في حالة التلبس أي قال فيه كقول السبكيين الذي ذكرناه سابقا وهنا ملاحظة أشار إليها الشارح رحمه الله ولا بأس أن نبينها قال الشارح بأن اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب اختلف في حقيقة استعمالهما البلاغيون والنحويون فهما عند البلاغيين أي أهل البلاغة والبيان ذات متصفة بالمصدر الذي منه الاشتقاق من غير اعتبار زمان ولا حدوث من غير نظر إلى زمان أو إلى حالة حدوث فهو حقيقة في من قام به الوصف كل من قام به الوصف كان ذلك فيه حقيقة سواء في الحال أو في الماضي أو في الاستقبال فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حقيقة في من وقع منه هذا الفعل في الماضي أو الحال أو الاستقبال إلى يوم القيامة ولو فرضنا أن, شاهدا أن شاهدين شهداء عند قاض بأن رجلا سرق أو بأن رجلا سارق في الزمن الماضي لوجب على القاضي أن يحكم عليه بالقطع إن توفرت شروط القطع وايضا من طرأت منه السرقة بعد نزول الآية كان داخلا في معناها دخولا حقيقيا وهذا المعنى الذي عليه البيانيون وأهل البلاغة بعد ذلك يقول الناظم أو يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الترادف الترادف معناه في اللغة العربية تعدد اللفظ واتحاد المعنى أن تتعدد الألفاظ مع أن المعنى متحد كقولنا الأسد والليث والضرغام وكقولنا السيف والحسام إلى غير ذلك من الألفاظ المترادفة وقد اختلف العلماء في وقوع الترادف في اللغة العربية او في القرآن الكريم على ثلاثة اقوال القول الاول ان الترادف واقع في الكلام مطلقا سواء كان كلام عرب او قرانا او سنة وله فوائد كثيرة ومن فوائده انه يفيد في الشعر مثلا وفي السجع والجناس وان بعض الرديفين أو أحد الرديفين قد يصلح لما لا يصلح له الآخر وقد يكون أحد الرديفين أسهل على شخص من الآخر كرجل لا يستطيع أن ينطق بالراء فلا يقول برا وإنما يقول قمحا أفهم والقول الثاني وبه قال بعض أئمة اللغة أنه لم يقع أو غير واقع في الكلام وأن كل ما يظن بأنه من قبيل المترادف هو ليس كذلك ليس من قبيل المترادف وإن ظن بأنه من قبيل المترادف إذ لا بد أن يجتمل أحد اللفظين على معنى ليس موجودا في الآخر فقولك بشر وقولك إنسان مع أن ظاهرهما الترادف إلا أن لفظ إنسان يشتمل على معنى ليس موجود في لفظ بشر فإنسان موجود فيه معنى الإنس أو الأنس أو النسيان والبشر ليس فيه هذا المعنى وفيه معنى آخر وهو ظهور البشرة أو البشرة إلى غير ذلك وعلماء آخرون فصلوا فقالوا إن الترادف ليس موجودا أين الألفاظ الشرعية ففي الألفاظ الشرعية يمتنع فيها الترادف وغير الألفاظ الشرعية لا يمتنع فيها الترادف طيب قلنا لهم لما أو سيأتي الكلام على تعليل هذا الأمر فيما بعد والقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة هو جواز وقوع الترادف مطلقا في كلام العرب وفي القرآن وفي السنة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد المقصود بالتالي هنا التابع والتابع يعنون به اللفو المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على زنته للتقويه كقولهم حسن بسل وقولهم عطشان نطشان وقولهم شيطان ليطان فهذه الألفاظ نطشان وليطان وبسل الفاظ مهمله تذكر تابعة لألفاظ أخرى يقصد بها التقويه وهذا هو التالي المقصود به في كلام الناظر فهذا التالي هل يفيد تأيده وتوكيده والقول الصحيح أنه يفيد توكيده لأن العرب ما أرادت به إلا التوكيد ولم تذكره عبثا في الكلام فالاصل في اللفظ إذا ذكر أنه يذكر للتوكيد ولا يذكر للعبث والزيادة المجردة التي لا يقصد بها شيء سوى العبث كالنفي للمجاز بالتوكيد أي هل يكون التوكيد أيضا نافيا للمجاز ورافعا له اختلف العلماء في ذلك فكما اختلفوا في الأول اختلفوا في الثاني وهو التوكيد هل يرفع المجاز فإذا قلت جاء زيد نفسه فهل معنى ذلك أنك لا تعني إلا زيدا فقط؟ وكلامك لا يحتمل المجاز مطلقا هذا الأمر اختلف فيه العلماء بعض العلماء يقولون ان التوكيد ينفي المجاز وبعض العلماء يقولون ان التوكيد لا ينفي المجاز والقول الصحيح ان التوكيد ينفي المجاز ويرفعه طيب ما الفرق بين التوكيد والتابع او التأكيد والمؤكد والتابع الفرق بين المؤكد والتابع أن التابع لا يصدح ذكره مفردا أما المؤكد فيصلح ذكره مفردا في بعض الأحيان وهو يفيد معنا مفهوم؟ وأن التابع يكون على زينة متبوعه يكون على وزنه أما المؤكد فلا يكون على وزنه ولا يشترط فيه ذلك مفهوم هذا الكلام شباب؟ والتابع لا يقصد به رفع المجاز أي لا يرفع المجاز ولا ينفيه والمؤكد يرفع المجاز وينفيه مثال المؤكد كقولك جاء القوم كلهم فإذا قلت جاء القوم كلهم امتنع إرادة البعض لكن لو قلت جاء القوم احتمل أنك تريد فقط البعض مفهوم؟ بعد ذلك يقول وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبد، أي إن لم يكن بأحد اللفظين قد تعبدنا الله عز وجل التعاور أي تعاقب بأن يقوم كل لفظ مقام الآخر فكل مرادف يقوم مقام لفظ الآخر مرادفه فيصلح أن تأتي بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ تقول رأيت إنسانا رأيت بشرا رأيت أسدا رأيت ضرغاما إلى اخره لكن هذا التعاور ما لم يمنع منه مانع ومن هذه الموانع أننا إذا تعبدنا أي إذا تعبدنا الله رب العالمين بلفظ فلا يجوز لنا أن نأتي بلفظه في حالة القدرة على الاتيان به فالله أكبر مثلا لا يجوز أن تأتي بمرادف فتقول الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر على قول جماهير العلماء وأيضا التسليم من السلام إلى غير ذلك من الألفاظ التي تعبدنا بها فلا يجوز لنا أن نضع بعضها مكان بعض أما إذا لم نتعبد بذلك ولم يمنع منه مانع آخر فانه يجوز اتيان كل من الرديفين مكان الاخر يقول وبعضهم نفي الوقوع ابدا وبعضهم بلغتين قيدا اي بعض العلماء نفى وقوع التعاور بين الرديفين مطلقا سواء كان من لغتين او من لغه واحده وقال لا يقع التعاور لا يقع الرديف مكان رديفه أي لا يقع التعاور مطلقا سواء كان من لغة واحدة أو من لغتين مختلفتين وبعض العلماء منع التعاور بين الرديفين فيما إذا كان من لغة إلى لغة أما في اللغة نفسها فلا مانع من التعاور قال شارح النظم ومؤلفه كيف يتصور نفي وقوع كل من الرذيفين مكان الآخر لأنه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظات فانه إذا عبر بأحدهما فقد عبر بالرذيف مكان رذيفه قال الشارح نفسه قلت والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر في معنى لغتين قيسية وتميمية مثلاً فالتميمي لا يتكلم بلغة قيس والقيس لا يتكلم بلغة تميم لأن العربي لا ينطق بغير لغته والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية وكذا الشامي مثلا لا يأتي بلفظ مصري كعكسه أي أن المقصود هنا بالتعاور بين اللغتين يظهر في بين لغة مثلا قيسيّة ولغة تميميّة، فهذا هنا يظهر معنى هذا الكلام وأنه لم أنه لم يقع التعاور بين الرادفين في لغتين. يقول بعد ذلك دخول من عجز في الإحرامي بما به الدخول في الإسلام أونية أو باللسان يقتدي والخلف في التركيب لا في المفرد. دخول العاجز عن تكبيرة الإحرام عن قول الله أكبر إذا عجز الإنسان عن النطق بها ولم يستطع النطق بها لعجمة في لسانه أو مرض في لسانه فهل يصح له أن يدخل في الصلاة بمرادف الله أكبر أو يستغني عن ذلك بالنية أو يستغني عن ذلك بما به الدخول في الإسلام فهذا الخلاف ينبني على الخلاف الأول وهو هل يصح أن يقع كل من الردفين مكان الآخر والقول الصحيح أنه يصح أن يقوم الكل من اللفظين مقام الآخر ما لم يمنع منه مانع. وقد قال بعض العلماء إن الذي يعجز عن النطق بكل التحريم أو التكبير له أن يدخل في الصلاة بكلمة الشهادة لأنها تدل عليها وزيادة وبعض العلماء يقول يستغني عن ذلك كله ولا يأتي برديف ولا بما يدل عليها وإنما نيته تكفيه نيته قال بعد ذلك والخلف في التركيب لا في المفرد أي الخلاف بين العلماء في المركب وليس في المفرد والمركب هو ما كان فيه كلمتان فأكثر أي ما اسند فيه لفظ إلى لفظ على وجه مفيد, على وجه مفيد أما المفرد فعلى هذا الكلام لا يدخل في هذا الخلاف ولا مانع من ذكر المترادفات تعدادا. إذا تريد أن تعدد تذكرها تعدادا. لا يمنع من ذلك مانع. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا إله العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وادفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال اهل النار قال الناظر رحمه الله تعالى المشترك والاشتراك معناه اتحاد اللفظ وتعد المعنى فاللفظ إذا كان متحدا وكان له أكثر من معنى فإن هذا اللقب يسمى لقب مشتركا كقولهم العين فإن العين تطلق على العين الماصرة وعلى العين الجارية وغير ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقوع المشترك في اللغة في عموما أو في كلام الوحي لذلك قال الناظم رحمه الله في رأينا أكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سنة فهم قد اختلفوا على ثلاثة اقوال القول الأول وهو قول أكثر العلماء وهو القول الصحيح المؤيد أن المشترك واقع عموما في كلام العرب وفي اللغة العربية وأيضا واقع في القرآن والسنة ومن ذلك القرء في قوله تعالى ثلاثه قرء فان القراء لفظ مشترك يطلق على الظهر ويطلق على الحيض ودليل هذا القول الوقوع والوقوع خير شاهد أو خير دليل والقول الثاني وهو منع وقوع المشترك مطلقا سواء في الوحي أو غيره ودليل هؤلاء المانعين الذين يمنعون وقوع المشترك يقولون إن الاشتراك يخل بفهم المقصود والمراد من اللفظ لأنه يحتمل أكثر من معنى فهو يخل بفهم المراد والسامع لا يستطيع أن يفهم المقصود من هذا اللفظ والجواب على هذا الدليل بأن هذا الأمر يزول بوجود قرينة تحمل هذا اللفظ على أحد معاني، فوجود قرينة تذهب هذا الخلل وتعين أحد المعاني، ولذلك لا يبقى لهذا الكلام مجال. القول الثالث أن المشترك وقع في اللغه العربيه لكنه لم يقع في الوحي وهذا هو الذي ذكره الناظم بقوله وثالث للمنع في الوحي سلك. قالوا الاشتراك لم يقع في الوحي ودليلهم على هذا الكلام أن المشترك لو وقع في الوحي اما ان يقع مبينا بأن يبين في مبع ويقول هذا تطويل بلا فائدة فلماذا يؤتى في الأول باللفظ المشترك ثم بعد ذلك يؤتى بالبيان لماذا التطويل إذا وإذا وقع غير مبين فلا يفيد ولا فائدة منه لعدم فهم المراد منزه عن ذلك فهمنا والجواب على هذا الكلام بأننا لا نسلم لزوم الطول في وقوع المشترك فإذا قلت مثلا أنا شرفت من العين انصرف كلامي إلى العين الجارية فلا طول في كلامي ولا تطويل ولوجود قرينه تحمل كلامي على معناه وتصريفه الى المعنى المراد وثانيا لو سلم لو سلمنا جدلا ان هذا الامر يؤدي الى الطول فلا نسلم انه ليس من ورائه فائده بل من ورائه فائده لأن التفصيل بعد الاجمال كما يقولون من مقاصد اللغة العربية التفصيل بعد الاجمال فعندما يؤتى بشيء مجمل تتشوف النفس إلى معرفة حقيقته فإذا فصل لها فيما بعد وقع التفصيل في محله فيكون ذلك أدعى لقبول النفس له ولفهمها له أيضا فهمنا هذا الكلام؟ بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى إطلاقه في معنى ييه مثلا مجازا نوضدا أجاز النبلاء إطلاقه مفعول مقدم أي النبلاء والأذكياء من أهل الأصول أجازوا إطلاق اللفظ على معنى مثلا أو على أكثر من معنى إذا كان للفظ أكثر من معنيين لذلك قال مثلا ثم هذا الإطلاق هل يكون مجازا أو حقيقة ولذلك قال مجازا أو ضدا يعني أن المشترك إذا أطلق على معنيه أو على معانيه كلها هل يكون مجازا ذلك لان اللفظ لم يوضع للمعنيين معا في وقت واحد وانما اللفظ وضع لمعنى واحد فاذا اطلقته انت على معنيين في وقت واحد فهل يكون هذا الاطلاق حقيقه او مجازا بعض العلماء قالوا انه مجاز لان اللفظ لم يوضع للمعنيين معا في وقت واحد وإنما وضع لكل معنى بانفراده فهمنا بالكلام وبعض العلماء قالوا يطلق على معنيه أو على معانيه حقيقة يطلق على معنيه أو على معانيه كلها حقيقة لأنه في هذا المعنى حقيقة وفي هذا المعنى حقيقة واللفظ هنا لم يحدث فيه مجاز أو تجوز بحيث نقول إن هذا اللفظ استعمل في غير ما وضع له وإنما هو قد وضع له مفهوم؟ ومحل جواز أو محل القول بإطلاقه على معنيه أو معانيه متى يكون ذلك إذا أمكن ذلك بأن لا يكون منافات بين المعنيين أو المعاني كلها أو كانت بينهما منافات لكن من غير الوجه الذي حصل فيه الإطلاق فمثلا عندنا الأسود والأبيض متنافيان صحيح لكن قد يطلق وعندنا كلمة الجول تطلق على الأبيض والأسود فإذا قلت لبست جونا وتقصد بذلك أبيض وأسود فلا تنافيا بين الأمرين لأنك تقصد أنك لبست أبيض وشيئا آخر معه أسود لجواز الجمع بين لبس الابيض والأسود أما إذا كان بينهما منافات فلا يجوز إطلاق اللفظ على معنيه أو على معانيه اكثر مفهوم, مفهوم يا شباب؟ ثم بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى إن يخلو من قارينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل، أي أن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرائن التي تدل على تعيين معناه يكون مجملا والمجمل كما سيأتي تفسيره وبيانه هو غير المتضح المعنى وبعض العلماء يقول إن اللفظ المجمل إذا خل من قرينة تعين المقصود منه ينبغي حمله على كل معانيه أو على جميع معانيه، لأنه ظاهر في ذلك. لانه ظاهر في ذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل لم يجزه نهج العرض، وقيل بالمنع ضد السلبي. أي بعض العلماء قال إن إطلاق اللفظ المشترك على معنييه أو معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجاز فلا يجوز إطلاق اللفظ على معنييه لا حقيقة ولا مجاز ولكن هذا يجوز عقلا العقل يجيزه لكن اللغة لا تجيزه لأن العرب لن تستعمله إلا وكل واحد من معانيه بانفراده لا في مجموعها وهذا قول بعض العلماء كالغزالي وأبي الحسين البصري وأهل البيان والبلاغة وبعض العلماء قالوا بالمنع في ضد السلم أي بمنع وقوع إطلاقه في حالة الإثبات فلا يجوز إطلاق اللفظ المشترك على معنيه أو معانيه في حالة الإثبات أما في حالة النفي فيجوز ومثاله مثلا لو تقول لا عين عندي وتقصد بذلك العين الباصره والجارية وتقصد بذلك الذهب أيضا لأنه عين فهذا يجوز لأنه في السلم أما في الإثبات فلا يجوز أن تقول عندي عين وتقصد بذلك عين باصرة وجارية وذهب لماذا قالوا لأن النكرة في سياق النفي تعم بخلاف الإثبات في حالة النفي فإن النكرة تعم ولذلك يجوز الإطلاع أما في الإثبات فإن النكره لا تعم فلا يجوز الاطلاق ويدخل في الإثبات الأمر